هَذَا خَلْقُ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 ولا تصعِر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغض من صوتك إن أكر الأصوات لصوت الحمير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 Allah عزّه علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحاب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت of me.